من المدينه امرات قال في سجن الاعادي صار صبر على المحتوم ما تبسج مظلوم صار فديالي اليك يا المخفي تعالي البيت ونيكشف هذا الخلاف الصامت بين الكاظم وهارون تاريخ ظلم يفضح حقيقة موسى في إفراط يم جبرين بالهادي. امامي امرضي المرهوم والباغي قرر جورو الظلام من موسى لابد يبد انتقام بغضو حقد مضمو عاتب سجن مظلو صار اغتيال سجن الاعادي صار صبر على المحتوم ما تبسجن <متزيارته> <متزيارته> كل <كلمنا ومكسو> سلقى الصدل دار تغير حالي مرود ما الإمام الامام اصباح وما بال لاهل عاده لالباسره تظل وعانة الطيب ماشدوه فوق الهواديج مهمل عانة صد بالنواضير لارض المدينة يشكب دمع مسجون ما تبسجن مظلوم صار اغتيال قال في سجن الاعادي صار افتيالي صابر على المحتوم ما تبسجن مظلوم صار افتيالي أول ما وضع الرحلة لي صاير سجن نביל ولا تشني النبي وصيح وقالي التزم بالعتر صفت عتر رسول الله بين الطيع نوي الغدر من دس شمو سيا في ليس فحي المجرم شافت مصايب عترة محمد ضيموا نوايب ظلم تعمد هذا الخبر معلوم ما تبسجن المظلوم صار اغتياله على سجن الاعادي صار اغتيال صبر على المحتوم ما تبسجن مظلوم صار ما كفيل جاب مغل غليل بغداد ويضمن بالقرب أمنه ويتجسس على المظلوم يخافي على العريش منه ويلسجن الربيع القاد غربة ولوعة وحزنة <تصفيق> فقر الغزية علها ميكابي <تصفيق> وقت البلاية مؤمن وصابي صدر الحزن مكتوب <تصفيق> ما تبسج المظلوب صار اغتياله صار اغتياله بسجن العادي صار اغتياله صبر على المحتج ما تبس جن مظلوم صار اغتياله جزاء من صابر سيد جانه ونيقلاه موسى السندي سجودها الدم القضبة والتعذيب ما يجدي ابن شاهك تكفل بي وقال الموضلة عندي على الجبهة الشريفة تشوف Saatte niin, demeitti, hittäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, hämäytyneet, سجني الأعدى صار اغتياله صبر على المحتوم ما تبص جن مظلوم صار اغتياله ويبقى خير قراري البي يقضي الكارض ميدنا حبي دسوله سموم إعداء وعلنا على الفرق كتير ذه نشوفك من بعد غربة قال لي رجيل كربا وعد هلاتين حانت منيتين شيعة نبيل هيم هل ماتنيتين باني الأمر مسمو ما تفسجن مظلو صار اغتيالي من المدينة للشاعر حسين عبد الكريم الفضل سجني الأعادي صار اغتياله على المحتوم ما تبسجن مظلوم صار الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي